أو بين الوعي والإرادة لندرك أن العلم وحده والوعي وحده لا يجدي نفعا إذا لم يتجسد على شكل عمل وإرادة على الأرض إنها ثنائية الاستماع والاتباع في الآية السابعة عشر من سورة الزمر المباركة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 الباب هاتان الآيتان المباركتان في سورة الزمر الآية السابعة عشرة والآية الثامنة عشرة إذن هذه الثنائية ثنائية الاستماع والاتباع في الآية التي بعد الآية السابعة عشرة وهي الآية الثامنة عشر من سورة الزمر فبشر عباد طبعا هذه الآية السابعة عشر الآية الثامنة عشر تقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يستمعون ويتبعون هذه هي ثنائية الاستماع والاتباع استماع القول واتباع احسن القول هذان هما عنصراء الموقف الإسلامي ولا قيمة الاتباع بدون استماع كما لا قيمة الاستماع من دون اتباع إذن هذه الثنائية من أروع ثنائيات القرآن الكريم ثنائية الاستماع والاتباع الذين انظر هنا الله عز وجل أضاف العباد إلى نفسه فبشر عبادي يعني فبشر عبادي وإن كانت هذه الياء يعني أبدلت بكسرة في القرآن الكريم لكن فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسن أروع وصف لعباد الله للمؤمنين للمتقين هذه العناصر او هذان العنصران عنصراء الاستماع والاتباع من سمات الشخصية الإسلامية الفاعلة من سمات عباد الله الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إذن الاستماع والاتباع هنا ينبغي أن نقف على هذه الثنائية لنجزئ لنحلل هذه الثنائية الاستماع ماذا يحتاج والاتباع ماذا يحتاج لماذا الاتباع بعد الاستماع لماذا الاستماع أولا ولماذا الاتباع ثانيا طبعا الاستماع يحتاج إلى وعي ومعرفة وعقل فاعل يفكر ويتدبر ليدرس الأقوال ويتفحصها ويعرف غثها من سمينها وخطأها من صوابها بل ليعرف الحسن منها والأحسن هذا التشخيص الدقيق والفرز بين الأقوال والمشاريع والمقترحات لا يمكن أن يحصل إلا لدى الواعين العارفين المطلعين أصحاب البصائر الذين يمتلكون العلم والفهم والثقافة والمعرفة ولا سيما في عصر الفتن حيث الشبهات واختلاط الأمور وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق كما كان يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق انظر دائما الآخر المنحرف لا يأتيك بالباطل الصريح الواضح وإنما دائما يحاول أن يؤطر الباطل بإطار الشرعية بإطار القرآن مثلا بإطار الآيات المباركة انظر المنافقون في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ماذا اتخذوا من أجل تفريق المؤمنين اتخذوا مسجدا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين انظر لم يتخذوا بارا مثلا وإنما اتخذوا مسجدا دائما الآخر يحاول أن يضفي على باطله لون من ألوان الشرعية ولون من ألوان القدسية حتى يستطيع أن يعني يكسب ثقة الناس بمشروعه وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق كذلك حينما نقرأ في نهج البلاغة ببداية وقوع الفتن كيف تبدأ وقوع الفتن أروع وصف لبدء وقوع الفتن نجده في نهج البلاغة إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع انظر هذا السياق الرائع بين الأهواء التي تتبع والأحكام التي تبتدع لماذا ابتداع الأحكام بعد الأهواء بعد اتباع الأهواء حتى تؤطر هذه الأهواء بإطار الشرعيه والله ما العمر تريدان وانما تريدان الغدره انظر الله تقييم أمير المؤمن لبعض الصحابة الذين يعني كانوا يعرفونه جيدا حينما أرادوا أن يخرجوا إلى البصرة من الكوفة فقال لهم والله ما العمرة تريدان وإنما تريدان الغدرة دائما تؤطر الغدرة بإطار ماذا بإطار العمرة بإطار الشرعية يعني الأعداء دائما يؤطرون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 بعقل واعن ومنفتح وفاعل العنصر الأول من عناصر الموقف الإسلامي السليم أما العنصر الثاني فهو الاتباع والاتباع يحتاج إلى عزم وإرادة فإذا كان الاستماع بحاجة إلى علم فإن الاتباع بحاجة إلى إرادة وعزم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنهم لا يكتفون بالاستماع والتحليل والتدبر والتفكير ومعرفة الحسن من السيء والأحسن من الحسن وإنما يسعون بما أوتوا من قوة ليتبعوا الأحسن والأفضل والأرقى وهكذا تتحول المعرفة إلى موقف على الأرض والعلم إلى عمل واليقين إلى اقدام كما كان يحذرنا أمير المؤمنين عليه وابن أبي طالب عليه السلام بقوله لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا انظر هذه المقالة الرائعة لأمير المؤمنين عليه السلام لا تجعلوا علمكم جهلا وَيَقِينَكُمْ شَكًّا عجيب كيف يتحول العلم إلى جهل واليقين إلى شك أنت يا أمير المؤمنين تقول علم فكيف يكون جهلا أنت تقول يقين فكيف يكون شكًا ماذا قال فإذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فأقدموا يعني يريد أن يقول علي عليه السلام يقول العلم من دون عمل ليس علما هذا جهلا واليقين من دون اقدام من دون أن يؤثر على العزم والإرادة هذا ليس يقين هذا شك لا تجعلوا علمكم جهلا من أروع حكم نهج البلاغة وكلمات نهج البلاغة هذه الكلمة لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا فإذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فأقدموا وهكذا تتكامل الشخصية في ثنائية الاستماع والاتباع ويصبح الاستماع فاعلا والاتباع واقعا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله انظر. انظر أولئك هذا للبعيد يعني في مقام سام في مقام عال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب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 وأنه لا قيمة للاستماع من دون اتباع كما لا قيمة للاتباع من دون استماع لأنه يكون اتباعا قد يكون خاطئا حينما لا يكون الاتباع عن علم ووعي ومعرفة ولهذا جاء في تفسير نور الثقلين عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له يا رسول الله ما العلم قال صلى الله عليه واله الانصات له قال ثم ما قال الاستماع له قال ثم ما قال الحفظ له قال ثم ما قال العمل قال ثم ما قال نشره انظر هذا التسلسل الرائع هذا الاستماع والذي ينتهي بالاتباع والنشر كذلك يعني يبدا من الانصات الاستماع الحفظ العمل النشر انظر هذه هذا التسلسل الرائع الذي يعني رسمه الرسول الأكرم صلى الله عليه واله وسلم الانصات له الاستماع له الحفظ له العمل به نشره هذا الترتيب الرائع والجميل الإمام الكاظم عليه السلام يوصي هشام هذه الوصية الطويلة الرائعة وصية الإمام عليه السلام الإمام الكاظم لتلميذه هشام ابن الحكم طبعا هشام ابن الحكم يقول الإمام عليه السلام يا هشام إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب هذه الوصية تجدها في كتاب الكافي في الجزء الأول في بداية الجزء الأول في كتاب العقل والجهل أول كتاب في كتاب الكافي للكلين قدس سره هو كتاب العقل والجهل اول رواية هي رواية العقل انظر أهم ركيزة عند الإنسان هي العقل إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها يا هشام إن العقل مع العلم فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون يا هشام ثم ذم الذين لا يعقلون فقال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا انظر ألفينا من الألفة هذا هذا عكس الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه انظر هؤلاء جمدوا عقولهم وسيطرت عليهم الألفة والعادة وما ورثوه من آبائهم ومن أجدادهم هذا مقتل الظاهرة الآبائية ما يمكن أن نسميه في القرآن الكريم حينما يشخص أمراض الشخصية والأعراض التي تنتاب المجتمع في الجمود والقعود والكسل والتباع الطاغوت يجعل القرآن الكريم هذا العذر دائما للكسالة وإذا قيد لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا طبعا في آيات وجدنا عليه لكن هنا لفت إلى الألفة والعادة طبعاً الألفة والعادة تقتل الإنسان تقتل الإبداع تقتل الفاعلية لدى الإنسان قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا القرآن الكريم يقول لهؤلاء الذين يعيشون الكسل والظاهرة الاستصحابية كما يعبر المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه يسميه مرض الاستصحاب ابق ما كان على ما كان طبعاً قاعدة قاعدة رائعة في الأصول وفي الفقه قاعدة, قاعدة الاستصحاب ولكن حينما تتحول هذه القاعدة إلى قاعدة اجتماعية إلى سلوك اجتماعي تصبح مرضا اجتماعيا يميت الإنسان من ان يجدد ومن أن يقبل الإصلاح ويقبل التجديد أبقي ما كان على ما كان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون القرآن يستنكر على هؤلاء فالإمام موسى الكاظم عليه السلام يوصي هشام بضرورة تفعيل الاستماع يستمعون القول قلنا أن الاستماع طبعا يحتاج إلى عقل واعن آه وإلى لب اللب يختلف طبعا عن العقل اللب هو العقل الخالص حينما تجد آية تقول أولو الألباب يعني معناتها هناك يعني أمر ينبغي أن يتدبر فيه وأن يتفكر في أبعاده وفي آه حكمته آه ومن أروع الأحاديث التي تدعو إلى الاستماع والاتباع بعد الاستماع حديث الامعه هذا حديث الامعه طبعا يشجب ظاهرة الامعه التي يتمتع او يتسم بها بعض الناس الإمام الكاظم عليه السلام يقول لفضل بن يونس احد تلامذته ابلغ خيرا وقل خيرا ولا تكن امعه قلت وما الامعه قال لا تقل أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيها الناس انما هما نجدان نجد خير ونجد شر فلا يكن نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير هذه الرواية من أروع روايات الإمام موسى الكاظم عليه السلام نقلاً عن جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإم يعني الذي يكثر من كلمة معه أنا مع فلان ومع فلان ومع, فلان ومع فلتان ومعه ما يصير يا أخي مع معه أحياناً مع متناقضات يعني أنت تكون مع متناقضات لا تجد قوما. يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ما يصير يعني الإنسان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هذه الآية تمنع الإزدواجية في الشخصية لا يمكن أن يكون للإنسان مشاعر متشاكسه مشاعر متناقضة هو يحب الله وأولياء الله ويحب أعداء الله هذا لا يجوز هناك إذن هناك إشكالية في الاستماع والاتباع يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولهذا الإمع هو الذي يكثر من كلمة مع أنا مع الناس أنا كواحد من الناس ما عنده رأيه ما عنده موقف بحيث يقف موقف حينما يكون مع أناس يكون معهم في أعمالهم حينما يذهب إلى أناس آخرين مثلا في جهة أخرى يكون معهم هذه ما يسمى الآن في المصطلح السياسي بالانتهازية يكون انتهازية القرآن الكريم يعبر عنهم بالتذبذب مذبذبين شوف القرآن لم يقل متذبذبين قال مذبذبين تعبير جدا جميل يعني هؤلاء عدوا مرض يعني مو متذبذب يمتلك إرادة ووعيا يستمع ويتبع لا هو مذبذب وليس متذبذب فحسب مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الحديث يقول أبلغ خيرا وقل خيرا ولا تكن إمعه يعني الذي لا رأي له فهو تابع لكل أحد على رأيه وألهاء فيه للمبالغة يعني إمعه إم ويقال فيه إمعه إم إمعه هم كذلك صحيح لكن إمعه إم يعني كثير الاتباع لغيره وفي أحاديث أخرى لا يكونن أحدكم إمعه إم قيل وما الإمعه قال الذي يقول أنا مع الناس الإمام الصادق عليه السلام قال لرجل من أصحابه لا تكن إمعه إم تقول أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس إذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الاستماع اولا التدبر في الأقوال فرز الأقوال واتباع الأحسن وقلنا أن اتباع الأاحسن يحتاج إلى عزم وإلى إرااد قوية تجعل الإنسان يتبع ما يستمع وهذه طبعا أمور صعبة الأعداء طبعا دائما يمعون من أن نستمع إلى الأحسن وقال الذيين كفروا لا تتسمعول هذا القرآن والغفيه لعلكم. تغلبون كما نقرأ في سورة فصلة في الآية السادسة والعشرين انظر لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون أعداؤنا يعلمون أن سر غلبتنا لهم هو القرآن الكريم ولهذا أرادوا أن يمنعونا من القرآن أن يحولوا بين القرآن وبين الأمة حتى يحققوا الغلب علينا وقال الذين كثروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه انظر لا تسمعوا والغو. يعني إما عدم الاستماع من أصل أو لا حينما تستمع وحينما تسمع بحيث يعني هناك لغو في القرآن الكريم بحيث يحرفون الكلمة عن مواضعه هذا هو ربما المعنى الأعمق والغو ليس القضية التصفيق والتزمير بحيث الإنسان لا يستمع للقرآن لا والغو يعني التأويلات الخاطئة التي تكون لصالح الظالمين والطغاة فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية